وَطَلْحٍ مّنظُودٍ وَظِلٍّ مَّمدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ لا لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إن فجعلنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ve achabu şimalim a achabu şimal ve achabu şimalim في سموم وحمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم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 لمجموذون إلى ميقات يوم محلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم أيها الظالمون المكذبون لا آكلون من شجر من زقون فما لئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدّي أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربلهم هذا نزلهم يوم الدين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 نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرون أنتم تزرعونه أم نحن لونا شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون زلتموه من المزن أن نحن المنزلون لو نشاء أجعلناه أجاذا فلو لا تشكرون أفرأيتم النهر التي تون أنتم أن شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع مجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن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 مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير إن, كنتم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين قرّبين فروحوا ريحان و نعيم نعيم Mülkün ashabı Yemin, feslan, feslan mülkün ashabı حَمِيدٌ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضال فنزل من حمين وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا له حق اليقين